ولهم في الآخرة عذابٌ نار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيدُ عِقَابٍ مَا قَطَعْتُم مِّلِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَى أُصْوَالِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِي الْفَاسِقِينَ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 ما أفا الله على رسوله من أهل القراف لله وللرسول ولذن قربى ولذن قربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كيلا يكون كيلا يكون دولا بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوا أدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجلون في صدورهم حاجة مما أتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا الذين سبقونا بالإيمان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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون